إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۖ وَمَنْ شَاءَ عَمِيَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ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 سدا. أيحسب الإنسان أن يترك سداه ألم يكن طفة من مني يمناه ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بخادر على أن يحمي الموتى